صراط الذين أدعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا السماء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 كراما كاتبين يعذمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نظيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها وما أدراك ما يُودين ثم ما أدراك ما يُودين يوم لا تملك نفس من نفس شيئا والأمر يومئذ لله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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا أقسم بهذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَارِدٌ وَمَا وَلَدَهُ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ أَيَحْسَبُ أَنِّي يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لّبَدَ أيحسب أن لم يره أحده ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح من وَمَا وما أدراك من العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربه أو مسكينا ذا متربه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة